فدعي الصبى فلقد عداك زمانه وازدفع عمرك مر من هلط فدعي الصبى فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر من الاطيب ذهب الشباب فما له من عوده واتى المشيب فاين منه المهرب دع كما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب فاسمع هديت نصيحة أولاكها بر نصوح للأنام مج يَجْرِمُ صَاحِبَ الزَّمَانِ وَأَهْلَهُ مُسْتَبْصِرًا وَرَأَى الْأُمُورَ بِمَا تَأُوبُ وَتَعْقُبُ فَعَلَيْكَ تَقْوَ اللَّهِ فَالْزَمْهَا تَفُزْ إِنَّ التَّقِيَّ هُوَ الْبَهِيُّ الْأَهَيُّ وَاعْمَلْ بِطَاعَتِهِ تَنَلْ مِنْهُ الرِّضَا إِنَّ الْمُطِيعَ لَهُ لَدَيْهِ م وقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره إن لاقيته متبسما فالليث يبدو نابه إذا إذ يغضبوا إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مغيب وإذا الصديق لقيته متملقا فهو العدو وحقه يتجنب لا خير في الدمر إن متملق حلو اللسان وقلبه يتله أبو يلقاك يحلف عنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم بالتجاه أصوب واختر قرينك واصطفيه تفاخرا إن القرين إلى المقارن ينسب واخفض جناحك للأقارب كلهم بتدلل واسمح لهم إن أذنب ودعي الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحب وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ذرثارة في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب وإذا أصابك نكبة فاصبر لها من ذا رأيت مسلما لا وَإِذَا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق قل أصعب فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب كن ما استطعت عن الأنام بمعزل إن الكثير من الورى لا يصحب واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعد الصحيح الأجر واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب وإذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المذهب فرحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب فَلَقَدْ نَصَّحْتُكَ إِنْ قَبِلْتَ نَصِيحتِي فَالنُّصْحُ أَغْلَى مَا يُبَاعُ وَيُهَابُ فَلَقَدْ نَصَّحْتُكَ إِنْ قَبِلْتَ نَصِيحتِي فَالنُّصْحُ أَغْلَى ما يُبَاعُ وَيُهَابُ